أخي العزيز أرعني سمعك يا رعاك الله وافتح قلبك لأخني محبك ويفخر بك كل ما رأك تتقدم نحو الخير والبر خطوة أخوتنا ضياء مشرق وعهد أوثق كتبته أيدينا أخوتنا نشيد سرمدي ووفاء أبدي يرتقي دنيا وديننا أخوتنا رحيق عبقري ولمعان جوهري أغلى ما لدينا أخوتنا بضاعتنا في يوم لا بيع فيه ولا خلال أخوتنا بضاعتنا كنهر الراح يروين كنهر الراح يروينا تضللها مودتنا فتهدينا رياحينا, فتهدينا رياحينا أخوتنا فضعتنا كنبل الروح يروينا تضللها مودتنا فتهدينا رياحينا أخوتنا نشيد سرمدي ولحن الراحة يفد السامعين، أخواتنا رقيق عم قري، صراف الأفقي يستبق السنين، أخواتنا نشيد سرمدي، ولحن الراحة يفد السامعين، أخواتنا رقيق عم قري، صراف الأفقي يستبق السنين، أخواتنا. ضواتنا كنهر راح يروينا, كنهر يروينا تضللها مودتنا فتهدينا رياحينا, فتهدينا رياحينا بضاعتنا كنهر تضللها مودتنا فتهدينا رياحينا إن صحبة في الله قامت فلا نختار إلا الصالحين قلوب كالغمام تفيض طهرا فلا معنا لحقق الحاقدين إن صحبة في الله قامت فلا تختار إلا الصالحين قلوب كالغمام تفيض طهرا فلا معنى لحقد دي الحاقدين إذا ما الحب أجدب في نفوس وأعياه الأسى والصائنون فتيار المحبة في دمانا قوي ليس يعرف مدعينا أخوتنا بضاعتنا كنار راح فتهدينا رياحينا خفوتنا بضعتنا كنير الروح يروينا تضللها مودتنا فتهدينا رياحينا أختنا نشيد سرمدي ولحم الراحة يفدى السامعين أختنا رحيق عبقرية صراف الحفظ يستبق السنين أختنا نشيد سرمدي ولحن الراح يفدي السامعين أخوتنا رحيق عمقري سرى في الأفق يستبق السنين أخوتنا بضاعتنا كنهر الراح يروينا كنهر تضللها مودتنا فتهدينا رياحينا فتهدينا رياحينا أفوتنا بضعتنا كنهر الروح يروينا تضللها مودتنا فتهدينا رياحينا أنا مهجن ترفرف في المعادي وتختصر المدى للسالكين لنا نفس تطير بلا جناحين وتطرب حين تلقى المتقيين أنا مهجن ترفرف في المعادي وتختصر المدى للسالكين لنا نفس تطير بلا جناحين وتطرب حين تلقى المتقيين وفي الخيرات ناسعى طيبين أيادينا أهل أمي فاشهدينا فلن تجدي لصحبتنا قرينا فلن تجدي لصحبتنا قرينا فتهدينا رياحنا أخوتنا بضاعتنا كنهر الراح يروينا تضللها مودتنا فتهدينا رياحنا أخوتنا نشيد صفدي ولحن الراح يفدي السامعين أخوتنا رحيق عبقري سرى في الأفق يستبق السنين أخوتنا نشيد سرمدي ولحن الراحة يفدي السامعين أخوتنا رحيق عمقري سرى في الأفق يستبق السنين أخوتنا بضاعتنا كنال الراحة يروينا كنال الراح يروينا تضللها فتوه دینا ریاحینا، فتوه دینا ریاحینا، بضاعتنا کنار روحی روینا، تضلله ما ودتنا فتوه ریاحینا.